وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون ثواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تسكرون تغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي قوم الفاتقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وَلِلَّهِ خَْزَائِمُ السَّمواناتِ وَْأَرضضِ وَلَِ نَمُ نَ فِثينَ لاَا يَفقَغُود يَقُونَ ل إِرجَعن إِلَ المَدينَةِ لَ يُخرجَّ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 فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون